بوك تو جش تليده كاتر أربعة وستون أربعة وستون مهورة نج <Yeah>. النفي واحد النفي واحد نك أكوبتر فعال لا أفهم الكلمة لا افهم الكلمه ممكن كوبتوي فاليين لا افهم الجمله لا افهم الجمله ممكن كوبتوي كوپتيمين لا افهم المعنى لا افهم المعنى مصوصس المعلم المعلم اي كوبتوني مصوصسين هل انت تفهم المعلم؟ هل انت تفهم المعلم؟ ط. ايكوبتو ميير. نعم افهمه جيدا. نعم افهمه جيدا. مسوسيا. المعلمه. المعلمه. ايكوبتون مسوسن. هل انت تفهم المعلمه هل انت تفهم المعلمه اا اا اا e kuptoj mir nam afhamuha jayidan nam afhamuha jayidan njerzit anas alnas ai kuptoni njerzit هل انت تفهم الناس؟ هل انت تفهم الناس؟ يو. ممكن كوبت لدق ميا. لا. لا افهمهم بشكل جيد. لا. لا افهمهم بشكل جيد. شوقه. الصديقه، الصاحبه. الصديقه. اكي شوقه. هل لديك صديقه هل لديك صديقه oh. نعم لدي صديقه نعم لدي صديقه ابيا ويسى الابنه الابنه لكن فايس هل لديك ابنه هل لديك ابنة؟ يو، تسكن لا، ليس لدي ابنة لا، ليس لدي ابنة